سبكت كتاب الله تقدم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب لما تحاجون فيه إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء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 كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن اولى الناس بابراهيم الذي نتبعه هذا النبي وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يذلونكم وما يذلون إلا أنفسهم وما يسارون